خير المغضوب عليهم وللضالين آمين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأياب نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا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 يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَحْلُمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أن تلقوه فقد فقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أحقابكم؟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 وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لما صبرهم في سبيل الله وما ضركوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا رب اغفر وإسرافنا في امْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَغِضُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يحب كفروا. إن فطيعوا الذين كفروا يردوكم على أحقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في وقلوا بالذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلقانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حتى اذا فشلتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراتم ما تحب